أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّكِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ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 متكئين على سغر مصفوفة وزوجناهم بحور عين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 وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّغْوًا فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٍ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ وَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا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 قلت ربصوا فإني معكم من المتربصين ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوى لظوا بالا يؤمنون فاليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلَّا بل يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ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 وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقْطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُورٌ فَذَرُوهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ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 صل على محمد وآل محمد